Hvis det er for dig, have det. Hvis du en, der effectivement, God god, vi meddeme medvældst Аs orbitanslige turser, en my Guys, vil medar, like, bare det er i ku i shot theON-turser, er أنا هنا، هكذا، من خلال التكلفة التي نضعها معه، أنا أقول قارئ سيرنا، قارئ السيرنا يقرأ هذا أليس هذا، هذا أمر كبير، ولا شيء قارئ سيرنا، ما الذي نعرفه عن ذلك الرجل الذي هو السيرنا؟ قارئ يا طيب طيب انت كويس لما تحيط بالصدر مثلا حبيب ان انا العوامل الحديث في سبعه حاجات على درجه حرقه ولا ثانيه في الحاله دي ويبط على المشتابعة ومن على أن تأثير سؤال بسر محسن من البساري. لكن في لا يوجد البسارية البساري من سيدة العظيمة ودكتري اللحيزة وهي يوم. وصول الاحيان. سنة اقول ثلاثة ازتاج وانتا حسولكم تولي حسول ونفسكم. قفة عملي. مش مرحبا اعتقال. انا هو مرحبا في المسازة. والمسازة. يقول اكيد يا شباب اه اي سؤال هل الكذابه سبب ما جاء لك وانه ما هو هذا طلعنا بقى نطبق إذا أمسنا معاقب تكفى باش محرور بسرمان مغارب. بكفى باش محرور بسرمان مغارب. لذلك دي داعه كل حد تتسجع جماني. سمعتني يعني المغارب ماشي عادة عم حسن من ده هو التدع. التدع من أحد جزا إذا. وليسق. في البنى تطوي الذين قالوا بتفصيل مسلم على سطح العرب الثاني أصاب ويقولون بأن هذا الأمر يتكثر عليه يتكثر عليه ومثل أوين المساعة الرؤية حسنا الترتيب والترتيب حسنا الترتيب والترتيب والمساعة الثانية إذا كانت تتمر إلا كل حديث على أحده انتظر الى كل حديث على حيثة جمعنا ان البساري انه مثلا رحل قد اخرت الاحادي في الطبقة الاولى اتبع الطبقة الاولى ايش يوقف؟ ان البساري المشهد للي انتظر انتظر في السياسات وطبقة الاولى وقلت تبني لتبني هذه الثلاث روائع من الرياض الأمثال أليست أفضل من الأحدث الثلاث روائع الآن كونها الثانية؟ إذا في دي، فاليوم تصوصي على كل حالة العالية؟ عالياً؟ على عالياً؟ عندما عالياً؟ إنما في الغيبون مرتفع أفضل أفضل ضد هذا الكلام لأفضل هذا كلام أقوله. فإذا ما ركبنا يكون هناك أحاديث عدة على حجة أقوى من أحاديث أيضا عدة خمس عشرة. كما لو أن العقد وغيرها. على لا. المخالي. المخالي لا شيء. أقوى ولا أقل على ذلك أنت شفنا. ولقتي جوه على رجلي معين؟ والآن تأوكم ولا تأوكم تستاذ من الهدوان هذا ليش هو الأول الأول في السبب أن البخاري أحسن عرضاً من أن قادل البخاري الذي يقراج له تقول المثل أعطى عمان وفي العقوبات كانت очку Qualsejfer og som slnedingsneder, I lønnesoker og det hwelagene, der الدخل. الدخل الوجه جميل. لو انت بيجب ان يكون يعني مش معنى ان اريد انت وحش. لما انت باقل من يدل على شخصي انا. يعني هم يدخل يدخل. ويكون ناقصه سبب لتعليف الروح. ولا يدخل ورسى الناس قوي. الناس قوي. الناس المدى اللي نعلم <تصفيق> في كل محيط. او خلص البخاري وما كانت من كل اللي انت في الهدف البخاري عارفاني ما حاكم انت المدى موضع داخلي عارف يقولون مكيباني على عجال سنين جنون. اه. عارف المدى مش عارف البخاري. حوالي 80 للعام الجديد ناخذ لهؤلاء واحد طيب انا فين الفرع اللي بيصدر الاوراق دي يعني في الخان 620 دي يا شباب هات نشوف نقول انا قلت عليهم 60